فكم 790 او قبلها بقليل 786 ها 786 ودين الله في الأرض والسماء واحد نعم صلاه على امين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى قوله ودين الله في الارض والسماء واحد وهو دين الاسلام قال الله تعالى ان الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيك لكم الإسلام دينا وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعضيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس وأن سيذكر بعد الشرح بعد الحديث الذي قالها أن دين الله هو الإسلام ومعنى ذلك لكن قبل أن نقرأ الشرح حبا نشير إلى شبهة في هذا العصر بل هي أصبحت الآن ليست مجرد شبهة بقدر ما تكون يعني أصل من أصول الباطل التي اعتمد عليها كثير من المبطلين وهي دعوة أن الديانات أن دين الله واحد وأن ذلك يعني أن الديانات السموية يجب أن يكون بينها فرق في العصر الحاضر وأن أهل الديانات يجب أن يعترف بعض لبعض بصحة دياناتهم جميعا ورفعوا دعاوى وحدة الأديان ودعاوى وحدة الدين الإبراهيمي أو الديانات الإبراهيمية ودعاوى كثيرة كلها تدور على اعتبار أن كل الديانات الكتابية اليهودية والنصرانية والإسلام تمثل دينا واحدا صحيحا لا فرق بين أصوله وفروعه وهذا باطل وسيأتي من خلال الشرق أن المقصود بأن دين الله واحد بمعنى أن الله باعت جميع الرسل بالتوحيد باعت جميع الرسل بالتوحيد وهذا حق وأن الله باعت جميع الرسل بالشرائح وهذا حق لكن مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الأديان السابقة حرفت بما فيها ديانته الكتاب اليهودية والنصرانية حرفت وبدلت ثم نسخت من عند الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لجميع المؤمن بما في ذلك اليهود والنصارى ويجب أن يؤمنوا به وأن الديانات السابقة بما فيها دين موسى وعيسى اجتملت على وجوب الخضوع لدين النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء به فكانت الديانات الكتابية اجتملت على ضرورة أن يكون الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا أمر الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر عن اليهود بخصوصهم وغير وغيرهم من باب أولى أن اليهود لا يؤمنون ولا يستقيم لهم دين حتى يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث الصحيح والله لا يسمع بي يهودي ولا نصري ولا نصر من هذه الأمة يهودي وفي بعض الروايات رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخلاً نعم وأقسم بذلك على قسم والله وفي بعض الروايات بدون القسم لكن المهم أن الحديث صحيح فارد في مسلم وفي غيره فعلى هذا لا يصح أن يقال النبي ينفر إبراهيمي هو أحد لأنها حرفته وبدلت ثم أن الله عز وجل نسخ ثم أن الله عز وجل ألزم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة غير الشرع الأولى في أكمل وأوفى وأوفر وأصفى وأكمى والأسلم ولم يدخلها التحريف للتبديل كفل الله بحفظه إلى قيام الساعة وأمر الله جميع العالمين جميع الأمم بل أمر الله الجن والإنس بأن يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر ويتفر عن مسائل أخرى أشير إليها بدون ما أعلق عليها لكنها من مسائل باطل أو المسائل الفطيرة على الأمة وهي دعاوى أن من مات من أهل الكتاب فمصيره إلى الجنة وأن من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه رسول ولو لم يتبعه فهو مؤمن وهو مسلم إلى أخره من الدعاوى التي بدأت تروجها الآن وكانت تروجها السابق لكن في السابق كان مسلمون عندهم من الحصانة العقيدة وقوة الإيمان والفقه في دين العز وجل عامة مخصصة ما يجعلهم لا يتروج عندهم هذه الدعاوى لا في العصر الحاضر عندما استلطت الثقافات وكثرت مصادر التلقي عند الناس و يعني تزعم المثقفون بغير فتن في دين الله تزعموا الدعوة لله عز وجل وبدوا يتكلمون باسم الدين كثر هذا الهج وبدأ الخوط ووقع كثير من أبناء المسلمين في هذه الشبهات حتى أنها أحيانا تصدر هذه الإشكالات من كل بعيد كما يثار الآن مثل الكافر اليهودي والنصراني إذا مات وعندما مات بعض أعلام بعض أعلام الكفار كأحد اليهود وأحد النصرانيات فاضل الناس خوض عجيب يدل على جهلهم بمدهيات الدين وحتى قال بعضهم أنه يحكم على هؤلاء من الإسلام وبعضهم يقول نتورع لأنه قلنا كفار وأنه من أجل النار إلى آخره الأمور التي تدل على أن الناس بدأت يعني مسألة العقيدة تهتز بقلوبهم اهتزازا عظيما يخشى منه أن يطع بعض الناس في ردة وهو لا يسعد نسو الله عليه نعم ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وقوله تعالى ومن يرتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عام في كل زمان ولكن الشرائع تتنوع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل وهو ظاهر غاية الظهور يمكن كل مميز من صغير وكبير وخصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأفصر زمان وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه يلاحظ أن الشارع رحمه الله في ذكر صور الخروج من الدين أغفل الصور العملية أغفل الصور العملية ذكر صورة الإنكار طبعا إنكار, إنكار القلب وإنكر اللسان والتكذيب والتكذيب أيضا تكذيب القلب وتكذيب اللسان والمعارضة وكذلك تبدأ بالقلب وتنتهي باللسان أو كذب على الله وهذا أيضا كذلك او ارتابت في قول الله وهذا الغالب أنه يكون قلبي او رد لما أنزل الله هذا الغالب أيضا أنه يكون قلبي أشك في ما نهى الله عنه الشك هل صور صور وامثله فقط من امثله الخروج من الدين لكن الشارح رحمه الله اغفل الدليل العمل أو المثال العمل الصريح يعني اغفل ان يشير إلى ان من عمل عملا يقتضي الكفر الصريح فانه ايضا يخالف المكتوب دي وهذا راجع إلى النزعة الارتجائية عند الأحناف وإن كان ابن العز رحمه الله ثبت في مواضع اخرى أنه لا يقول بقوله إنما يميل إلى قول السلام لكن ربما الله أعلم أنه أحيانا يكون عنده شيء من الترام كما مر في حكايته لأراء البمرتي أحيانا يكون فيها نوع من الليم أو أنه هنا حكى وجهة الطحاوي رحمه الله الطحاوي لم يسلم رحمه الله رغم أنه على مذهب السلف بل من أئمة السلف الكبار لم يسلم من النزع الرجاعية من خلال عباراته فمن هنا لابد من إشارة إلى أن الخروج من الدين يكون ببعض الأعمال التي تكفض الخروج كالسجود للصنع والطواف بغير الكعبة ودعاء غير الله عز وجل وإن كان هذا لساني فإن أيضا هو من الأعمال وكالعراض الكل عن دين الله عز وجل وكتفضيل دين دين شرائع البشر على دين الله عز وجل تشريعات البشر على دين الله عز وجل حتى وإن كان عمليا وكذلك ما ورد بوصفه بالكفر المغلظ كالترك الصلاة الآن لم يرد في ما أعلم في السنة. شيء ورد أن عمله أو تركه يخرج أو كفر مخرج من المله في بعض دلالات المصوص إلا الصلاة خاصة من ترك الصلاة عملا وانكرها تره وإن كانت المسألة خلافية لكن تصلح كمثال للخروج العملي من الدين نعم فقد, فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة... وسهولة... وسهولة تعلمه وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته نعم هذا إشارة إلى أن أصول, أصول الإسلام وقواعد الدين وأركانه وواجباته سهلة التعلم لا يقصد هنا تعلم الشراء على التفصيل. تعلم فرائضة الدين على التفصيل وأحكام الدين على التفصيل لا يدركه أكثر الناس لإحتاج إلى التبحق في العلم ولذلك الله عز وجل لا يكلف إلا طائفة من المؤمنين لتعلم دين الله عز وجل لكن إدراك الإجماليات سهل على الجميع ولذلك يكلف الله به الجميع لم يعدر عاطنهم لأن يخل بمعرفة إجماليات الدين بحسب مداركه وحسب مفاهله إذن قوله دلت يوسن على بره الدين السلام وسهولة تعلمه اشاره إلى أسهول وقواعد الدين واركان الدين ووجبات الدين وأساسياته نعم واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأنفاض بحسب من يتعلم فإن كان بعيد الوطن كضمام بن شعلبة والنجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج أو كان, قد علم أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل فقوله قل آمنت بالله ثم استقم وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق طبعا شرع الدين هذا الشام شرع الدين بمعنى أن كل من شرع شيئا وزعم أنه من الدين سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في الأحكام أو العياد أو نحو ذلك من التشريعات فإنها تدخل في محهم الدين وبعض الناس لا يفهم من الدين إلا العقيدة وبعض الناس لا يفهم من الدين إلا العقيدة والعبادة لكن الصحيح أن كل من شرع دينا حتى وإن كان في أمور ال cul des abectants اور mВ assuredات فإنه يدخل في مخفوم شرع الدين ماذا مدع أنه من عند الله وليس من عند الله ولذلك سمي هؤلاء اللي نمخالفي لهذه الأصول كلهم البدع الذين غالقو العقيدة اهل البدع والذين خالفو في العباده اهل البدع والذين شرعوا احكام من دون شرع الله عز وجل اهل البدع والذين شرعوا اعياد من دون العياد الشرعيه اهل البدع وهكذا وقوله بين الغلو والتفصيل قال سعاده لا ان في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق قل يا اهل لا تفتاسوا في دينكم غير الحق وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحبموا ضيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا ضيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أقل لهم وقال بعضهم لا أتزود النساء وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوى من يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأأكل اللحم وأتزود النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السل فتأنهم تقاللوها وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكيمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي كذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا فجلسوا في الجلود واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصار وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا لهم من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاقتصاء فنزلت فيهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا صوموا وأطروا وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت وقوله وبين التشبيه والتعطيل تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه ومن, ومن غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك سعطيل وقد تقدم السلام في هذا المعنى وعن التعطيل كما أيضا الصدر يشمل تعطيل الجهمية وهو منكار أسماء الله وسفاته وتعطيل المعتزلة وهو منكار السفات الله عز وجل أو بعضها ويشمل أيضا التأويل لأن التأويل مؤداه التعطيل أو هو نوع من التعطيل التأويل اللي يصره معاني وحقائق أسماء الله صفاته الواردة لألفاظ الكتاب والسنة إلى معاني وحقائق أخرى متوهمة هذا تعطيل لكنه تعطيل بحيلة تعطيل بحيلة حيلة الاشتباه وحيلة التأول والمجاز ونحو ذلك ويشمل ذلك أي التأويل تأويل الأشاعر والما تريده ومن سلك سبيلا فهو نوعا من التاطي نعم ونظير هذا القول قوله فيما تقدم ومن لم يتوقى النحر والتشبيه زل ولم يصب التنزيه وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس تمثله شيء وهو السميع الوصير فقوله ليس تمثله شيء رد على المشبهة وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة وقوله بين الجبر والقدر تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله وأنها ليست بمنزلة حركات المحتعش وحركات الأشجال بالرياح وغيرها وليست مخلوقة للعبد بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى نعم هذا في شرح ضائع إلى مذهبين متطابلين كلاهما في القدر والحقيقة كل الأمر يرجع إلى الخوف في القدر فقوله بين الجابر هذا مذهب الجهمية مذهب الجهمية من أصول الجهمية الكبرى على قول بالجبر ويقصدون بالجبر أن الإنسان مجبور على أفعاله ليس له, فيه له فيه فيها أي إرادة ولا حرية ولا تكليف حتى يسكتون التكليف عن العباد ومذهب الجهمية انتقل بعد القرن الثالث ومباده الى, إلى أكثر طرق الصوفية نجد مذهب الجمهية في الطرق وعند بعض أهل الأهواء أصحاب النزاعات العقلانية ونحوها وذهب القدرية هو هو مذهب القدرية الأولى قابلية المعبد الجهني وغيلان الدمشقي ثم قدرية المعتزمة والكلام كله يتعلق بالقدر لكن سمي هذا جابر لأنه يضغي اعتبار قدرة الإنسان ويقول بأنه مجبورا على أفعال أما القول القدرية فهم يضعمون أن الإنسان مقدر أفعاله أو أنه خالق أفعاله أو بعض أفعاله بعضهم قد يقول بأن الإنسان يقدر جميع الأفعال بعضهم يقول أن الإنسان هو الذي أوجد أفعال الشر لم يكن لله عز وجل فيها تقليل وهذا ما عليها متأخرة المعتزلة وليس كلهم أيضا لكن عليه عموم المعتزلة نعم وقوله وبين الأمن والإياس تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة نعم يقصد بالأمن الأمن من عقوبة الله عز وجل ومن ضرشه وعذابه فالأمن المطلق يعني بمعنى أن لا يخاف الإنسان من جنوبة وأنه بإمكان يرتكب المعاصي ثم يطمئن على مصيره هذا الأمن الذي لا يجوز وهو الذي قالت به الجب الجبرية السادقة لأن القول بالجبر نتيجة القول بالأمن نتيجة للقول بالجبر نتيجة طبيعية الإرجاء الغالي نتيجة للقول بالجبر فعلى هذا القائون بالأمن من مكر الله عز وجل ومن ضدشه وعقابه وعذابه هم ولاة الجهمية وعلى هذا المذهب ولاة الصفية كذلك وأيضا هم ولاة المرجئة عموما في كل زمان والإرجاء قد يكون مذهب وقد يكون مسلك شخصي أو رأي فردي قد يوجد الإرجاء في أفراد لا يعرفون عقيدة المرجئة لصفتها عقيدة مفلسفة أو مقننة لكنهم تميز طبائعهم إلى الأرجاء الغالي فيهلكون بالأمن من مكر الله عز وجل من عذابه وعصابه إذن الأمن نتيجة للقول بالجبر ونتيجة للقول بالأرجاء الغالي ومن هنا زعم هؤلاء الأمن من مكر الله مطلقا وزعموا أنهم من أهل الجنة مطلقا وأنه لا يدخل النظر وكذلك الياس عكس ذلك فالياس هو أولا مذهب خوالك لأنه متنطع ومتحدده ويميلون إلى الياس من رحمة الله عز وجل وإذلك يضيقون على أنفسهم وعلى الناس ثم صار هذا المذهب في الخوارج وفي صنف من النساك والعباد الأوائل وأغلبهم من امتداد للخوالج خوالج حينما واجهتهم الأمة انقسموا إلى قسمين قسم قاتل بالسيف فهلك أو أهلك هلك أو أهلك وقسم مال إلى العزلة والعبادة لكنه على التنطع والتشدد وهؤلاء غلاف العباد الذين حصل منهم الصعق عند قراءة القرآن وحصل منهم شيء من اليأس من الرحمة الله عز وجل وفيئس الناس من الرحمة ثم صار مذهب في العباد والنساك فيما بعد ولا يزال مذهب فردي عند كثير من الناس لكن الأصل هي أنه موجود عند الثوارض والطوائف الغامية في الدين دائما والله أعلم الله وسلم وبركاته نبينا محمد وعلى أهلي وصحبه أجمعين قل ما رأيكم بمن يقول العقيدة يمكن درستها في دقائق والتشنيع عليه تشنيع عليه عليه حال هذا كلام مجمل هذا كلام مجمل إذا كان مقصود بدراسة العقيدة في دقائق يعني استعراض مجملات الدين كما كان نبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الصحابة كما مروا قبل قليل في الدرس فهذا يعني يمكن أن يحمل عليه على أنه صحيح في الجملة العقيدة لقصد مجملات الدين وقواعد الدين العامة يعني ممكن أن يقول إنسان أن جماع العقيدة أركان الإيمان وركان الإسلام ويكون بهذا صحيح أصاب وهذه تتم بأقل من ذكير إفهمها أو إبلاغها للناس يتم بأقل من ذكير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 قوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختملنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالقوا الجماعة وحالقوا الضلالة ونحن منهم براء وهم, عن وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العسمة والتوفير الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته قبل أن ننقل في موضوع التفصيل أحب أن أشير إلى مسألة كثيرا ما يقولها السلف عند ذكر أصول اعتقادها عند ذكر أصول اعتقاد مع اعتقاد أهل السن والجماعة وهو أنهم يعدون هذه الأصول من الأمور المجمع عليها أولا ومتفق عليها إجمالا وثانيا أنهم يبنون على يركبون على هذا أن من خالف هذه الأصول التي أشار لها الشارخ بقول فهذا ديننا واتقادنا ظاهر وضاطنا أن من خالف هذه الأصول فهو الخارج عن جماعة المسلمين فيكون من أهل الأهواء والضلالة والافتراق سواء كان فرق أو جماعة إن كانوا جماعة سموا فرقة وإن كان فرق سمي خارج عن جماعة وكذلك الفرقة إن سميت فرقة لانفارقة الجماعة ومما أيضا ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنهم يقصدون في مثل هذا الكتاب كتب التي قر فيها السلف العقيدة تجدهم أن يشيرون في أولها أو في ثنياها أو في آخرها إلى مثل هذه اللحاء أن هذا اعتقادنا ثم يذكرون أن من خلفه فهو من أهل الله والافترام ثم يشيرون إلى الولاء لمن فعل ذلك أي يتصم هذه العقيدة والبراء من, من خلفها ويكون هذا منصرح إلى الأصول والقواعد والإجماليات لا إلى ما يندرج تحت المسائل الأصولية أحيانا من خلافيات وهذا ينبغي التنبه له من قبل القلاب العلم وهو أن السلفين ما يحقون عقائدهم على شكل أصول ومناهج قد يدرجون تحتها بعض الخلافيات فيكون الواحد منهم يقول بما يترجح له في المسائل الخلافيات المساء الخلافية في مسائل العقيدة فلا تدخل هذه الخلافيات في لوازم الاعتقاد من أنه يجب وأن التزامه فرض وأن التزامه فرض وأن من حاذ عنه فهو مفارق والبراء ممن فارق واتبروا منه وعداوته كل ذلك إنما ينصره إلى الأصول لأن كثيرا من الأصول التي ذكرها السلف يدرجون تحتها جذيات ويدرجون تحتها مسائل الخلافية في العقيدة فالمساء الخلافية لا تدخل في اللوازم التي ذكرها الطحاوي هنا وأقيد الطحاوي التي نحن بصدد شرحها وإن شاء الله ننتهي منها قريبا تعتبر من أجمع كتب السلف التي أوجزت أصول السلف بعبارات قليلة ولذلك من أهية من أصلح الكتب للحفظ مثلها نمعة الاعتقاد ومثلها أقيدة السلفة صحاب الحديث إذا جرد من غسانيد لو جرد من غسانيد لكان في نظري ربما يكون أوفى من التقاوية وأجود عباده وأوضح لو جرد من الأسانيد وخف لكان أففه ممكن جدا ومن أسهل المتوبة والمشبهتهم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته وقولهم عكس قول النصارى فإن النصارى شبه المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إله وجع وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق داوود الجواربي وأشباهه طبعا داوود الجواربي من الراقبة وكذلك من أشباهه البيانية أصحاب بيانة بن سمعان والمغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد والهشامية أصحاب هشام بن هؤلاء كلهم مشجدين وكلهم مترق الله نعم والمعتزلة هم عمر بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عمر بن عبيد تلميذ الحسن البصري فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهدي لكتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولبسوا فيها الحق بالباطل إذ شأن البدع هذا اجتمالها على حق وباطل ال... الإشارة إلى أصول المعتزلة فيها فكرير لباطل أو, أو بيان لمناهج أهل الأهواء عموما فإن أهل الأهواء وخاصة فرق ذات الأصول والمناهج كلهم وضعوا لأنفسهم أصولا تختلف عن أصول السنة والجماعة السنة والجماعة ليس عندهم في قواعد الدين وأصوله العامة إلا ما سبث في الكتاب والسنة ولذلك لا يسمون للدين أصول بالتحديد والتعيين إلا ما يندرج تحت أركان الإيمان وأركان الإسلام يعني ليس عندهم أركان للدين ولا أصول غير أركان أركان الدين أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وما يندرج تحتها ولذلك لا يزدون في هذا الأركان ولا ينقصون ومن هنا بدع السلف من إدعى أن الايمان اركان غير اركان سته او ان الاسلام اركان غير اركان الخمسه بخلاف من اهل الهوى قديما وحديثا ستجد عندهم اصول الاصول السته والاصول لا يدخل بها اصول الايمان او الاصول عند المعتزله او الاصول ال20 او ال30 او ال كل ذلك من مناهج اهل الهوى رافض عندهم اصول محدده الجهمية عندهم أصول محددة المعتزلة عندهم أصول محددة وهكذا بقية أهل اللهواء فإذن هذه من سماس أهل اللهواء أنهم يضعون أصولا ويحددونها ويجعلونها تخالف في الغالب أصول الدين عند المتقرة في الكتاب والسنة وعند السلف وأيضا تحكي مناهجهم التي خالفوا فيها إمة الدين فالأصول الخمسة إنما هي من اختراع المعتزلة ولم يخترعوها دفعة واحدة إنما جاءت باستقراء أبو الهذيل العلاف ومن سلك سبيلة استقرأ أقوال شيوخ السابتين فتبين له أن عامة ما تقول به المعتزلة يرجع إلى خمسة أصول فلما سمى هذه الأصول تعلق بها من بعده وجعلوها من دعين من دينهم ومن شعاراتهم من بعد الهديل. أبو الهدين العلاف من المعتزلة تعلقوا بهذا الأصول وفرحوا بها لأنها تجعل لهم كيان وكأنها بزعم تجمع شملهم المتشتت إذن فهذه الأصول اولا هي متدعة وليست مبنية على رسول الكتاب والسنة وثانيا هي من اختراع المتأخرين منهم وثالثا لما ينبغي التنبه له أنهم لا يتفقون على هذه الأصول إنما قد يكون عليها الأغلب وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه وما يقبح من العباد يقبح منه وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمكتظى ذلك القياس الفاسد فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا فكيف يصح في ياسو أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده والكلام على هذا المعنى ببسوط في موضعه وهنا يشير إلى مقولة المعتزلة والتي هي من وصولهم أن الله عز وجل لم يقدر الشر نحن نعلم أن المنهب السلف أن الله عز وجل قدر كل خير وكل شيء قدر الخير والشر اتلال وفتنة لعباد وأن الله خالق وأن الله خالق كل شيء وأن الله خالق كل شيء المعتزلة زعمت أن الشر ليس من خلق الله ولا من تقليل زعم منهم أن هذا من تنزيه الله والسلف يقولون بأن الشر ليس إلى الله بمعنى لا ينسب إليه نسبة وحظة إنما ينسب إليه تطغير الشر وخلق ما يتعلق به من باب الابتلاء ولحكمة يعلمه الله عز وجل فهم زعموا أن نسبة الشر لله عز وجل قد في كماله فمن هنا وصلوا إلى القول بأن العبادة خارقون لأفعالهم وأن الله لم يقيم أفعالهم عموماً أو لبعض أفعالهم عند بعضهم أن يرون أن الله خالق الخير, الخير وليس الشر من تقديره ولا من خلقه فمن هنا شبههم هنا بمن يرضى بالفساد ممن تحت ولايته نعم فام العدل فستر تحته نفيا القدر وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا والله تعالى عادل لا يجور ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده فيريد الشيء ولا يكون ولازمه وصفه بالعجل تعالى الله عن ذلك وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء فيلزمهم على هذا القول فيلزم ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوكة أو التناطب وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيدا لأنه لا يخلق الميعاد فلا يعطو عن من يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكهر وأما الأمر بالمعروف وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضمنوه أنه يجوز الخروج على الآئمة بالقتال إلى جارو وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها المعتزلة المعتزلة تسر الأمر المعروف وأنها المنكر بجانبين أو بأمرين الأمر الأول عندهم المعروف هو ما يدخل تحت عقائدهم والمنكر ما يخالف عقا إذا هذا الأولا والثانيا اعتقدوا أن من أصول نهي المهي على المنكر للأول درجاته الخروج على الأئمة الخروج على الولاد أما الأول فإنهم حينما أي زعمهم أن الأمر بالمعروف هو إزام الناس بماهم عليه فإنهم حينما كانت لهم وزارة في عهد المأموم رأوا أن من الأمر المعروف إزام الناس بالقول بعقائدهم ومنها القول بخلق القرآن وأن من النهي عن المنكر الغاء القول بأن القرآن منزل غير مخلوق وفعلا وصل الأمر إلى أن فتم المسلمين فتنة عظيمة ورأوا أن ذلك هو غاية إقامة شعيرة الأمر المعروف عن أما في الثاني فنعلم أنه بذلك أي زعمهم أن من المنكر من الأم المعروف أن المنكر على للولاة فإن نعلم أن ذلك مخالف للمصوص الصريحة الواردة في السنة على ضرورة السمع وقاعة للولاة وإن جاروا وإن وقعوا في الكبائر وإن ظلموا وإن فسقوا كما هو معروف الأحاديث وربما يقول قائل رب لما المعتزلة تجاهلت أحاديث الصبر على الجور وحديث السمع وقاعة في المعروف وأحاديث وجوب الالتزام البيعة للولاة وإن كانوا من الحجار والفساق والظلمة أقول لأنهم لا يعولون على السنة كثيرا السنة عندهم ليس لها اعتبار إلا فيما يؤيد عقائدهم ولذلك ليس دل بالنصوص إلا للاعتضاف إذا وجدوا نص يعبد أقوالهم أخذوا به إذا لم يعض أقوالهم تركوه ولا يبالون بذلك لأن السنة عندهم منزلتها ليست كالقواعد الفلسفية والعقلية التي يدينون بها وذلك راجعا إلى اعتقادهم الفاسد في الصحابة وراجعا إلى اعتقادهم الفاسد في المنهج الاستذلال فهم لا يستدلون بأحاديث الأحاد يرون أن هذه الأمور العملية العملية المتعلقة بالسنة ليست من اللوازن على الأمة وأن الدين ممكن أن يكمل من خلال الاجتهاد العقلي وغير ذلك من الأمور التي أصرخوا بها في كتبهم وبعضهم اعتمدها من مناهجهم الأساسي نعم سأل الله إليك التعطين داخل في أي رقواع في التوحيد يعني تعطيل الصفات داخلا في مفهوم التوحيد نعم التوحيد عندهم يقصد به نفس الصفات لكن الشارح هنا اتبع نمولد فقط وهو اقل بخلط القران هذا هذا نمولد من قولهم التوحيد لانه هول يعني اثاروا فيها الفتنه وازموا المسلمين به بقوه السيف والا فهم ادخلوا في مفهوم التوحيد نفي جميع الصفات جميع قصد نفي جميع الصفات التي يرون أنها تعني تعدد القديم لأنهم زعموا أن إثبات الصفات الله عز وجل يعني التنوع وهم نظرتهم إلى وجود الله عز وجل نظرة عجيبة كلمة القدمة تعني التنوع هم يمنعون أن يكون يعني هناك تنوع في صفات الله عز وجل حتى أنهم يرون أن الأسماء ومثلتونها ما هي إلا يعني تعبيرات عن أمر واحد وسبب ذلك أن عقيدتهم في الله عز وجل راجعة إلى اعتقاد الفلاسفة في أن وجود الله عز وجل وجود معنوي أقلي وليس له وجود ذاتي ومن هنا زعموا أن الإثباث الصفات يعني تعدد الموصوف لا يقصدهم تعدد الموصوف أن يكون أفراد أن يكون للموصوفين أفراد لكن يقصدهم تعدد الموصوف تعدد أحوال الموصوف وهم يرون أن الموصوف فس له أحوال ولذلك عبروا عنه بتعدد القدمة لينفروا الناس من إثباث الصفات قالوا إذا قلنا بأن القرآن كلام الله هذا يعني أننا لا بد أن نقول كلامه صفته وإذا قلنا بأن كلامه صفته أدى هذا إلى أن الله عز وجل له صفات متعددة وهذا يؤدي إلى ثبوت الأحوال لله عز وجل والأحوال لا بد أن ينتج عنها إثبات الذات وهكذا وهذا ما لا يريدونه بمعنى أنهم عقيدتهم بمعنى أن عقيدتهم في الله تعود إلى القول بأنه وجود معنوي معنى وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتباد بها لا لاعتماد عليها فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل فمنهم من لا يذكرها في الوصول اذ لا فائده فيها عندهم ومنهم من يذكرها ليبين موافقه السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها والقران والحديث فيه عندهم والقران والحديث فيه عندهم بمنزله الشهود الزائد بمنزله الشهود الزائدين على النصاب والمد والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهوى كما قال عمر بن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا واصق هواه ويخالفه إذا خالف هواه فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين وكما أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه فإن كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح وفي المعتزلة زنادقة كثيرة وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيما ذكره الشارع هنا من كلام عمر بن عبد العزيز إشارة إلى ثالث كبير بين منهج أهل السنة وبين مناهج أهل أهواء وهو أن أهل السنة يخضعون للحق يخضعون للحق أبداً ودائماً ويدرون مع الحق حيث دار يصرف النظر عن رغباتهم وعن أهوائهم وعن ميولاتهم هذا هو الأصل وقد يشهد عن ذلك بعض من ينفسقون للسنة والشذوذ لا عبرة به لكن هذا هو الأصل الذي عليه عموم أهل السنة فقد عسمهم الله عز وجل من أن يخلوا بهذا الأصل الأصل فيهم أي أهل السنة جميعا أنهم يتبعون الحق وأن هواهم مع الحق ودخلف أهل الأهواء فإن القاعد عندهم سواء شعور أو لا يشعر أنهم يتبعون الحق إذا كان يوافق أهواءهم وإذا خالف أهواءهم ردوه إما برد مباشر بالإعراض المباشر كما عند غلاث الجهمية وإما بصرفه عن معانيه حتى يلو أعناق العذلة التأويل والقول بالمجازات والتمحفل والتلبيس والبحث عن المعاذيل والمحاولة التردد في قبول النص بالطعن فيه أو برواته أو نحو ذلك فالمهم أن أهل الأهواء إذا خالف الحق أهواءهم تركوه إذا خالف الدليل ماهم عليه تركوه وعرضوا عنه بأي نوع من أنواع الإعراض وأغلب, وأغلب وسائل الإعراض عندهم تكون ملبسة لا تجد إلا النادر من أهل الأهواء من يرد النص ردا مباشرا صريفا بل يتأول لصرفه عما يريد وهذه من أعظم الأهواء التي نخشى أن يقع فيها كثير من الناس اليوم لأن الناس جهلوا هذه القائلة فصاروا يتكلفون في جذب النصوص لأهوائهم بشعور أو بغير الشعور فتجد الواحد منهم في مصنفات كثيرة من المؤلفات الحديثة قد يستقرئ مثلا الأدلة في موضع معين فيحاول أن يجذب الأدلة ويلوي آناقها لتوافق ما كان يريد أو يصل إليه وكثير منهم يكتب في قضية شرعية معينة أو في منهج من المناهج وفي نيته أو في عزمه المسبق أن يتوصل إلى نتيجة سبق أن قرارها في نفسه ومن هنا اختلق الأمر على كثير من شباب الأمة خاصة أولئك الذين لا يسلمون من النزعات الحزبية والشعارات فإنهم فتنوا الناس في محاولة بعرض ما هم عليه بالأدلة وبدأوا يتكلمون عن مناهج السلف ومناهج الأنبياء ومناهج الدعاة ومناهج العلماء وكل منهم يجر هذه المناهج إلى ما يريد فهذا خلاف مناهج السلف وهو أيضا جر النصوص إلى ما يريده الشخص من أعظم سمات أهل الأهواء التي فارقوا بها السنة فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر وأن ينبه عليه وأن يحذر هذه الخصلة التي وقع فيها كثير من الناس ولذلك أرى ضرورة التمعن فيما يكتبه والتأني فيما يكتبه ويقوله الناس اليوم فيما يتعلق بالتنويه عن مناهج السلف وعن سولهم وعن مواقفهم والاتكاز عليها في كثير ما يذهب إليه المختلفون من قلاب العلم ومن المتناسعين في كثير من الأمور ينبغي أن نتنبث وقد يحدث هذا من أهل الصلاح والاستقامة لا يلزم أن يكون صاحب هوى من عرف بالهوى لكن قد يدخل بنزعة معينة من النزاعات التي وقع فيها المسلمون الآن لذا لا ينبغي أن يكون الميزان فقط هو الصلاح الظاهر والاستقامة الظاهرة ولا أن يكون الميزان هو مجرد حشد النصوص واستقراء أو دعاوى أقوال السلف والدعوة مناهجهم إنما ينبغى أن يكون الميزان الرجوع إلى الأصول التي قررها السلف مسبقا والتي عليها العلماء الراسقون الذين لم يعرفوا بشيء من النزاعات أو الميولات التي ابتلي بها كثير من المسلمين الآن نعم والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفان الترمذي وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعقيل وقد أقل ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمه الله تعالى نعم قصة قتل الجاعة مشهورة ومستفيدة عند السلف وأنها إنما تمت بسبب قوله بأصول الجهمية بسبب انكاره لأسماء الله عز وجل وصفاته لكن يدعي كثير من أهل الأهواء قديما ومن سيرهم من المعاصرين من أن قتل الجعد كان قتل سياسي هذه الشنشنة لا نزل نسمعها من كثير من الذين في نفوسهم أو جهلوا مناهج السلف فإن قتل الجعد أو غير الجعد ممن قتلوا في ذلك الوقت من الذين جانبوا الحق إنما كان من باب الردع وإقامة الحج وخالد عبد الله القصري الذي ذبح أو قتل الجعد إنما فعل ذلك بعد استاء علماء زمان كما هو معروف بل بوصية من العلماء لأن الفتنة في أطوال الجعد كانت فتنة عظيمة تتعلق بأصول الدين وقواعدها الأساسي نعم وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هنا وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة أربعين يوما شكا في ربه وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال له مسلمانية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الكستيات قالوا له هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يداق أو يلمس فقال لا فقالوا هو معدوم فبقي أربعين يوما لا يعبد شيئا ثم لما خلى قلبه من معبود يألهه نفش الشيطان اعتقادا نحته فكرة فقال إن الوجود إنه الوجود وجود المطلق ونفى جميع الصفات واتصل بالجعج وقد قيل إن الجعج كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيذ بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقتل جهم بخراسان فتله سلم بن أحوز ولكن كانت قد فشت مطالته في الناس وتقلدها بعض المعتزلة ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا ولهم في ذلك قولان وممن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباب رحمهم الله الذي استقر عليه قول جمهور السلف القرن الثالث وبعدها بعدما استوت هذه الفرق وتبينت مناهجها بشكل جلي الذي استقر عند السلف أن الجهمية على نوعه جهمية خالصة وهم الذين تتوفر عندهم ثلاثة صوب القول بالتعطيل المطلق والقول بالارجاء الغالي والقول بالجبر الغالي وهؤلاء هم غلاة الجهميه الذين تفتت توفر عندهم هذه الاصول هم غلاة الجهميه فهؤلاء بمقتضى اصولهم ليس من المسلمين الذين يقولون بالتعطيل المطلق او بالجبر او بالارجاء الغالي او بالجبر الغالي بالغالب ان هذه الاصول مترابطه خاصة الجب والرجاء الجهمية الذين يقولون بالرجاء بال... الغالي وهو القول بأن الإيمان هو المعرف فقط وأنه لا يضر مع المعرفة هذن ولا يوسع مع المعرفة طاعة هؤلاء من البده ومن الضورة أن قولهم هذا يستلزم استلزم إيش؟ الجب لأنهم قالوا ذلك بزعم أنه بل العكس, العكس الجبرية الخالصة يؤدي نذهبها بل العكس هو الصحيح الجبرية الخالصة وهي الجهمية الخالصة قالوا بأن الإنسان مجبور على فعاله مجبور على فعاله ومن هنا ترتب على هذا الجبر الإرجال وأنه مدام مجبور فإنه لا يؤخر ثم ما بين المقالتين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة ما بين المقالتين قالوا إن الإيمان هو المعلم فمن هنا اجتمعت عند أولاة الجهمية هذه الأصول الثلاثة التعطيل المطلق التعطيل الخالص الذي هو انكار أسماء الله وصفاته وهذا أول سمن لهم هو الأصف ثم القول من جبر المطلق ثم القول بالإرجال المطلق هو الغالي هؤلاء هذا الصنف هم الذين قصدهم عبد الله بن مبارك ويوسف بن الذين قالوا أنه ليس من فرق المس permaneين ولنسه من التنتين والسبعين المتوعدة في النار وليس من أهل القبل الصنف الثاني من الجهمية هم كل من يأخذ بقول من أقوال الجهمية غير الأقوال المغلظة فأص오� من قال بقول من أقوال الجهمية غير الأقوال المغلظة لأن بعضهم العلم يلشط القائل بخلق القرآن بالغلية الصحيح أنه قل بخلق القرآن نتيجة للتعطيم نتيجة للتعطيم فمن هنا لا يفرض القائل بخلق القرآن عن القائل بالتعطيم كذلك السلف صاروا يتوسعون في مفهوم الأبتجههم وعلى هذا فإن الجهمية غير الغلاث تدخل فيه معتزلة فمن هنا لا يكون من خارجي من الملة بل هم من فرق المسلمين وأيضا المعتزل الجهمية غير الغلاق يدخل فيهم المتكلمون الكلابية فيها تجهل والأشاعر خلتها أصول هذا خلتها أصول الجهمية خاصة في عهد أبو المعالي الجويني والغزالي والرازم ومن جاء بعدها والماتوريدية كذلك قامت أصولها أصلا على شيء من التجهل في ابتدائها الماتوريدية منذ أن وأصولها قائمة على بعض أصول الجهمية ومصطلحات الجهمية ومنهج الجهمية فمن هنا هذا النوع من الجهمية يعتبرون من ثرق المسلمين لكنهم من ثرق الضالة الخارج عن السنة ونقف عند هذا الحد وصل الله وسلم وبرك على مبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على مبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا في شرح العقيدة الطحوية ربما يكون هو آخر فصل من فصول هذا الكتاب القيم كان الكلام في الجهنية هو الجهن من صفوان وصف صفحة كم نعم 796. نعم المقطع الثاني أو الأول نعم في أول الصفح وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وإنما اشتعرت مقالة الجهمية من حين محلة الإمام أحمد ابن حنبل وغيره من علماء السنة فإنه من إمارة المأمون قو وكثر فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم ثم كتب بالمحنة من طرسوس من طرسوس سنة الثمان عشرة ومئتين وفيها مات ورد الإمام أحمد إلى الحبس, إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين ففيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام فلما رد عليهم محتج به عليه وبيّن أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامسحنهم إياهم جهل وظلم وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لألا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وقاقوا فأطلقوه وقصته مذكورة في ختب التاريخ فالإشارة إلى مقالة الجميع هنا يقصد التعطيل بعامة والقول بخلق القرآن بخاص يقصد القول بالتعطيل عامة والقول بخلق القرآن بخاصة لأنه نوع من التعطيل والشهرة طبعا اللي أقصد بها هنا شهرة الذيوع وكثرة الأتباع أما شهرة المقالة فقد سبقت قبل ذلك وعرفنا من خلال دروس سابقة أن الجهمية بدأت بذورها وظهرت مقالات أصحابها الأولى في آخر القرن الأول نجم ال على يد غيلان الدمشقي وعنده ميل من التعطيل ونسبت إليه بعض مقالات التعطيل في الاستواء وفي كلام الله عز وجل لكن ليست صريحة كما جاء في المرحلة كما قصرت في المرحلة الثانية المرحلة الثانية مراحل ظهور الجهمية في أول القرن الثاني الهجري في أول القرن الثاني الهجري بدأت مناهج الجهمية تشتهر على يد الجعد بن درهم وهذا عمم القول بالتعطيل خاصة فيما يتعلق بالتكليم والخله والاستواء والعلو والفوقية ونحو ذلك فقد صرح الجهم بتعطيل سفاة الله عز وجل وأسمائه في هذا الجانب بالذهب وأنكر عليه السلف أشد الإنكار وغلبوا في تبديع مقولته في تبديع مقولته وحاوروه أقاموا عليه الحجة حتى حكموا بضرورة قتله لأن قوله هذا من أعظم الفساد في الدين فقتل ثم جاءت المرحلة الثالثة المراحل الجهمية على يد الجهم ابن صفوان والجهم أخذ بعض مقالات الجاعد وزاد عليها والجهم أعلن التعطيل بمناهجه العامة بمعنى أنه عمم التعطين لجميع اسماء الله عز وجل والصفات وأيضا قال بالجبر الغالي وبالإرجاء الغالي فاستقروا تصول الجهمية ومنائجها العامة على يد الجهم من الصفوان ثم بقيت من ضمن الفرق وتلاقحته والمعتزلة في القرن الثاني مع الشيعة أيضا في آخر القرن الثاني مع الخوارج أيضا تلاقحت هذه الفرق حتى صارت كثير من أصول الجهمية موجودة عند المعتزلة وعند الأباضية وعند الرافض مما جعلها تشتهر بشكل أكثر في المرحلة الرابعة في عهد المأمون والمأمون أشرب في قلبه بعض أصول الجهمية وأعجب بأقوال المعتزلة وتلقى عنهم وكان ميالا إلى الكلاميات وإلى وعنده نزعة حب الفلسفة فأشهر مقالة الجهمية بقوة السيف وقوة الدولة وحصلت الفتنة والمحنة العظمى التي امتحنا بها المسلمون سنين عديدة وانتهت بحمد الله للنصر المبين لإمام السنة الإمام أحمد المحنبل وبعدها انكمشت الجهمية وانسابت وانسا... وساحت بين الفرق ولم يعد لها راية مستقلة لا الجهمية ولا المعتزلة لم يعد لها راية ذات استقلالية إنما تقمصتها الفرق الأخرى وهي أيضا انساحت في الفرق الأخرى وزعت فركتها على الفرق التي ذكرتها من قبل بعد المحنة وبعد انتصار الإمام أحمد لم يعد من الجهمية راية مستقلة ولم يعد لها راية يعني لها أصولها وروسها إنما كما قلت دخلت إضافة إلى دخولها في الشيعة خاصة رافضة ودخولها في الإباضية ودخولها في الزيدية من باب أولى وكذلك دخولها في فرق أخرى وكذلك وجدت في الطرق فالتجههم امتشر إلى الطرق الصوفية في هذه المرحلة ثم بعد ذلك ظهرت المعتزلة الجهمية في العصر الحديث على يد بعض الجماعات بشكل صريح معلل حيث تبنت وصول الجهمية تبني مستقلة وهي لا تدفع الفرق السابقة إنما اقامت على أنقاذ الجهمية والمعتزلة كحزب التهريم وبعض الاتجاهات العقلانية والعصرانية التي يدعي أصحابها أنهم أصحاب الفكر الإسلامي الحديث نعم نعم من عوامل القوة الجهمية ترجمة العلوم ترجمة الفلسفة اليونانية وهو ترجمة كتب الديانات الوثنية والفلسفية كتب الصابعة كتب المجوس كتب الديانات الهندية كتب فلاسفة اليونان وغيرهم كلها ترجمة في عهد المامون أو أكثرها فكان لهذا أثره في شيوع الجميع وفي أيضا انتداد أصولها إلى أصول جديدة ومباحث جديدة كلامية وفلسفية نعم ومن من فرد به جهب أن الجنة والنار تفنيان وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل فقط وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس ولقد أحسن القائل عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنمي وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال لعنى الله عمر بن عبيد هو فتح على الناس الكلام في هذا والجبرية أصل قولهم من الجهم بن صفوان كما تقدم وان فعل العبد بمنزلته طوله ولونه وهو عكس القدريه نفاس وهو عكس القدريه نفاس القدر فهو عكس القدريه وهم عكس القدريه وهم عكس القدريه نفاس القدر فان القدريه انما نسبوا إلى القدر لنفيهم اياه كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء وأنه لا أحد مرجئ لأمر الله وأنه لا أحد مرجئ لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وقد تسمى الجبرية قد في هذا يعني التجاوز في, في تعليل النسبة في تعليل التسبب أما القدرية فسموا القدرية لنفيهم القدر هذا واضح أما المرجئة فإنما سموا مرجئة لعدة إسباب بحسب حالهم فمرجئة الفقهاء سموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال على الإيمان ومرجئة المشككة الذين سيأتي بكلام عنهم بعد قليل سموا مرجئة لأنهم أرجوا أمر الحكم على العباد خاصه اصحاب البنو والجهميه سموا مرجئه لانهم قالوا بالرجاء المطلق غلبوا جانب الرجاء مطلقا ولم يعد للخوف ولا لل للوعيد عندهم اي اعتبار وطائفه من الناس سميت مرجئه لانهم فيما اختلفوا في بعض قضايا الدين كاختلافهم في ما حدث بين الصحابة أو كاختلاف بعضهم في الترثة المفاضلة بين علي وبين عثمان كل من هؤلاء الطوائف قالوا نرجع الى لا نبت فيه نرجع الامر لا نبت فيه لا نتوقف فهذا هذه الحالة سميت ارجال لأنهم اخروا الحكم وعلقوه بالغيب أو علقوه بمشيئة الله عز وجل إذن كل طائفة من المرجعة صار سبب تسمية المرجعة راجعين إلى حالها فهم لا يتشابهون في سبب التسمية وما ذكره الشارحنا لعلهم من أضعف الأقوال في سبب تسمية المرجعة نعم إذا أطلقت بدون تقييد بدون ما يدل على عليها للسياق فإنما تعني مرجعة البقاء الذين يقولون بأن الإيمان تصديق وأن العمل لا تلقف تسمى الإيمان والإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا, ولا, ولا استثناء في الإيمان هؤلاء هم المرتعة عند الأطلاق نعم وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثباس القدر كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب طبعا هؤلاء إذا يسمون مرجع وهنا يعني ما جاء بجواب الشرط أو ما جاء بالجواب العبارة أو ما أكملها كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد إلى كما يسمون مرجع كذلك وقولها بلغلون في إرجائه كل أمر حتى الأنواع يعني الأنواع المتعلقة بالأحكام العامة البدهية والا يشكك فيها مثل الثواب على المعاصي على ال... على والرقاب على المعاصي مطلقا هناك من يشكك ويرجئ الامر مطلقا هذا يعتبر نوعا من الوسواس أو نوعا من ال... يعني الزندقه احيانا وكذلك الوعد والوعيد ثم الانواع لا يقرون بوعد ولا بوعد ولا بثواب ولا بالعقاب أو يغلون في تعليق المصائر العباد فلا ثواب ولا عقاب ولا وعد ولا وعيد هذا معنى قوله في كل, في, في كل أمر حتى الأنواع يعني أنواع, أنواع الأحكام العامة من الثواب والعقاب والوعد والوعيد ونحن ذلك نعم بل يغنون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب وكما لا يجزم لمعين وكانت المرجعة العولى يرجون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر هنا هو أشار إلى عدة نواع من المرجعة أولهم المرجعة الجبرية الخالصة المرجعة الغالية مرجعة الجهمية الذين يقولون لا يضر مع المعرفة ذنب وعلى بعد ذلك تأتي بعدهم مرجعة الكرمية ما أشر إليها هنا لكن يحسن ذكرها وهم الذين يقولون بأن الإيمان هو قول اللسان فقط وهم في الدرجة الثانية من حيث البدع أما المقولة الأولى فهي مقولة كفرية القول بأن الإيمان هو المعرفة فقط والمقولة الثانية بدعية من قولة أن الإيمان هو قول اللسان فقط وهم والنوع الثالث من الجبر الجبرية جبرية الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقوت فيخرجون الأعمال المسمى الإيمان ويمنعون زيادة الإيمان ونقصانه ويمنعون دستكم الإيمان قصد مرجع, مرجع أنا أتكلم عن المرجع الآن المرجع الأولى مرجعة الجهمية والمرجعة الثانية الكرامية الذين يقولون قولا illness والمرجعة الثالثة مرجئة الفقهاء والمرجئة الرابعة مرجئة الأحكام الذين لا يجزمون بحكم لا يجزمون بشواب ولا بأعقاب ولا بوعد ولا بوعيد وهم فرعا عن الجهمية لكنهم أخف وهؤلاء يكثر يكثرون في المتصوتة والمرجئة الأخيرة هي مرجئة أمر الصحابة فهم الذين أرجعوا الأمر فيما حدث بين الصحابة فلا يرون أن أحدا من الصحابة محق فيما شجر بين الصحابة جعل سبيل الجزم فيكونوا لا ينجزم وهذا خلف جمهور السلام وتفرع عن هذا هذه المرجع أيضا إرجاء أمر علي وعثمان أولا أيهم أفضل ترددوا في أيهم أفضل ثم ترددوا في أيهم يعني حق بالخلافة ثم نتج عن ذلك أيضا التردد في أمر علي ومعاوية رضي الله عنه وأصحابهما ممن حدث بينهم, بينهم شيء من الخلاف في الصفين والجمل وغيرها فترددوا في الأمر وقالوا نرجع أمرهم إلى الله عز وجل وهذا كله خلاف قول السلف فإذن الأتجاههم الأول الكفري والثاني بدعي والثالث بدعي والرابع يعني السلف ما تكلموا في حق من قاله لأنه قول انتهى قاله قوم من السلف إبان الفتنه بعدها بقليل قبل أن يستقر القول عند السلف في تفضيل عثمان رضي الله على علي وقبل أن يستقر عند السلف أن الفئة المحقة هي فئة علي رضي الله عنه وأن كل مجتهد قبل أن يستقر هذا القول وجد قول أرجع الأمر يعني تردد فيه فلا يعتبر صاحبه متدع لأنه مجتهد لكن لو قال بها حدنا الآن والله أعلم الأولى أن يوصف البدعة بأنه خالف مستقر عند السلف لأن أصحاب القول أي الرجاء في أمر عثمان وعلي وأرجاء أمر معاويه وعلي وأصحابه كان قولاً انثى ولم يعد له وجود ولم يعد له قائل إلا نذر أو أو ندره من من يتسئون لأهل العلم نعم وقد ورد في ذنب القدرية حاديث في السنن منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وروي في ذنب القدرية حاديث أخر كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة رفعها والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذنب الخوارج فإن ف... حديث ال... الواردة في, الم... في المرجعة وفي القدرية لا تصح لكن نسبة قول القدرية إلى المجوس وقول المرجعة إلى أنه صار نسبة صحيحة من حيث يعني الأصل والمناهج فإنه ثبت عند السلف بالاستقراء أن مقولة, مقولة القدرية هي فرعا عن مقولات كثيرة في الأمم الماضية وهي أقرب إلى مقولة المجوس وطوائف من الصابعة وطوائف من اليهود وطوائف من النصاب القول بالقدر لم يكن وليد الـ الـ يعني الأهواء عند المسلمين بل كان امتداد لما كان عليه الأمم السابقة خاصة المجوس. لأن المجوس جعلوا مع الله عز وجل إلها آخر سموه إله الشر وشبهتهم في ذلك أنهم زعموا أنه لا يليق أن يكون الله عز وجل خالق للشر ولا مقدر له فمن هنا نشأ عن قولهم اعتقادهم بأن هناك إله آخر قدر الشر وخلقه هذه هي الفكرة والشبهة الموجودة عند المعتزلة الذين زعموا أن الإنسان يستقل بفعاله من دون تقدير الله لها فمن هنا نقول أن نشأت القول بالقدر أشبه ما يكون بقول المجوس وأقرب ما يكون إلى قول المجوس فهو امتداد لمقولة المجوس وهذه المقولة موجودة عند كثير من الأمم أيضا ليست في المجوس فقط اليونان مثلا عندهم آلهة للخير وآلهة للشر وكذلك عند كثير من الأمم الوضعية لكن المجوس أقرب الناس تأثيرا في المسلمين وأيضا كانت فلسفتهم يعني ظاهرة في هذا الأمر فهم أسبق من غيرهم من الأمم في هذه المقولة نعم بخلاف الأحاديث الواردة في ذنب الخوارج فإن فيهم في الصحيح وحده عشرة أحاديث أخرج البخاري منها ثلاثة وأخرج مسلم سائرها ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة بل قولهم أردأ من قول المجوس فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين والقدرية, والقدرية اعتقدوا خالقين وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبك من أصحاب بدر أحدا ثم وقعت الفتنة يعني الحرة فلم تبك من أصحاب الحديبية أحدا ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ أي عقل وقوة فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى والقدرية والمرجعة في الفتنة الثانية والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة بالبدعة أولئك غلوا في علي وأولئك كفروه وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد أعني الورجئة وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع ويعرضون عن الأمر المشروع وفيهم, وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين فإنهم قرأوا كتبهم وصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم وغيروه في اللفظ ساره وفي المعنى اخرى فلبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق جاء وكتموا حقا جاء به نبيهم فتفرقوا واختلفوا وتكلموا قينائد في الجسم والعرض والتبسيم نفيا واثباتا وسبب ضلال هذه الفراق وامثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه فقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتكون ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة إما قرضا فرضا أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك احتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المجتمل على أشرف المطالب وأجلها فقد أمرنا الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط, صراط ال... صرا... اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد هبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حدوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن قال طائفة من السلف من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى وجه الشبه ظاهر من أن من انحرف عن علماء من العلماء انحرف عن علم انحرف عن علم ومن انحرف من العباد انحرف عن جهل من اشتهر انحرافه بعد علم واضمنت حجتهم اليهود وأكثر من اشتهر انحرافهم عن جهل هم النصارى فصة الرغبة منه نعم فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك وشيوخ هؤلاء يدمون الكلام وأهله وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في دم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحذفها هؤلاء ولفرق الضلال في الوحي طريقتان طريقة التبذيل وطريقة التجهيل أما أهل التبذيل فهم نوعان أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل فأهل الوهم والتخيل و الذين يقولون إن الأمباء إنِ الأمباء خضروا عن الله واليومِآخرِ والجََّة والنارِ بعمور غَيرْرِ مطابقة للمر في نفسه لكنهم خاطَبهمم بما يتَخَّلونَ بهه وَيتَهمونَ به أن الله شيء عظيم خبير وأَّ الأبدانَانَة ع وأأَنَّ لهم نَعماًا مححسوسا وَعقاب محسوسَ وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأكوال ما هو الحق في نفس الأمر وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يواقق رأيهم بأنواع التأويلات ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون يجوز أن يراد فذا وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفر وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء ويقولون يجوز أن يكون للنص كويل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء قضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وهو لا يعرف معاني هذه الآيات بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى ويظنون أن هذه, هي أن هذه طريقة السلف ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد كما لا يعلم وقت الساعة ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرا